اهدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال الْحَاقَّةُ قَتَمَ الْحَاقَّ قَمَا أَدْرَاكَ مَلْحَقًا كَذَبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ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 بيواهيا والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ فما انيا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ, فيقول هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهِ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 Halek ani sultaniya, xuzuhu fgluhu, thumma aljhih ma sluhu thumma fi silsila, thumma fi silsila tharouhah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 قليلا ما يؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما يذكرون تنزيل من رب العالمين ولو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 وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّنَا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لحق اليقين فسبح بسم ربك العظيم الله